بسم الله الرحمن الرحيم قد <تصفيق> الله قولا في تجادلك في إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أماتهم أم إلا الآئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من الخول وزورا وإن الله نعفو وغفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبتهم من قبل أي ثماثا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أي ثماثا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلْيُطْعِمْ وَلِذِي قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ اللَّهَ وللكافرين عذاب اللهم رسوله كبت كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بنيت وللكافرين عذابهم يوم يبعث الله جميعا فينذرون بما عمرو أحفظ الله ونسو والله على كل شيء شهيد ألم ترَ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة. ثلاثة إلا هو رابع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبرهم بما عبدوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تروا إلى الذين نوعا النجوى ثم يعودون لما له عنه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 لهم لون عبد الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فبح المصير حسبهم جهنم يصلونها فبح المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تلاجتم فلا تتناجوا بالاسم والدعاء وبعصية الرسول وتناجوا بالر وتقوا وتقوا الذين إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بظهرهم شيئا وليس بظهرهم شيئا إلا بذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ وَإِذَا الْغَيْظُ انْسَزُوا فَشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ هَادُوا عِلْمًا بِالْمَدَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله, ورسوله وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم ترين الذين تولوا غوما نضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ تولوا قَوْمًا رَضِرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ على الْكَذِرِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَذَا اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة وخذوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموال ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيما خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء لنا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم نجرى الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحافظون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 من حز الله ورسوله ولو كانوا أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك جذب في قلوبهم الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوازون من ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخنهم جنات تجري من تحتها الأزهار خالدين فيها, خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم انعم عليهم ورضهم عنه لنك حسب الله قلنا لنك حسب الله هم المفلحون